ا ل ر ح م الرحيم قال رسول الله رسول صلى الله عليه ي وسلم خ ك م من تعلم م القرآن ع ل و ه صوت د ق ر س ل الله صلى الله عليه وسلم شركة ا ل ت ر ب تقدم ف ض ي ل ة الشيخ محمود أ ب و الوفا السعيدي one Well, well,、yeah. well الطرب